119. والحب ذو العصف والريحان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يخرج منه ملؤ والمرجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ ولق الجوار المنشأة في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن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 تُمْ أَنْتُمْ تَفُذُّ مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فانفذوا. لَا تَفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُسَدُ عَلَيكُ ماشوظُ مِن ن لِ وَنُ حَاسُ فَناتَ تَصِرًا فَبِأَي آنِ رَِّكُ فإذا شَقَّتِ السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 يطوفون بينها وبين حمي آن آل ففي أي آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جناتا ففي أي تكذبان ذوات أفنان، فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما عينان تاجريان، فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آل ربك ما تكذبان، متكئين على فروش بطائل جامِن استبرق، وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان في جن قاصرات الطرف لم يط مثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء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 ربك ما تكذبان فيهما عينان نظرا ختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان عور مقصورات في الخيام فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 117. تكئين على رفرف رف خضر وعبقري حسان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام